قَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تُرْهِقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأَمْلِي لَهُمْ إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مفقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون تصبر لحكم ربك ولا تكن كظاحب الحوت إذ نادى وهو مثبوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذمون فاجتباه ربه فجعله مِنَ الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليذلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد فأما تمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية تخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها طرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية